بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أم We hebben لفي يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غَمْرَةٍ ساهون يَسْأَلُونَ أن لفضيله في محمد God. Uh -oh. Uh, Dank وفي السماء Lama Call. Oh. Ileyi لفضيله <تصفيق> الدكتور You sleep. شيء أثث محمد in Waarom? الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابه